فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة